بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان شاء اهل الاعمى وما يدريك لعلّه يزكى او يذكر فتنفعّه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاء كيسعى وهو يخشى فأن تعنه تلهى كلا انها تذكر فمن شاء ذكرها في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفرا كرام بررها قتل الانسان ما اكثره من اي شيء خلقه مِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهَا ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهَا ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا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 يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَضَبٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ كهوم الكثرة فجرها